الحمد ل ل ه و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على رسول الله و ع ل ى آ ل ه وصحبه و م ن و ل ا قال الإمام ه ا ب ن م ا ج ه ر ح م ه الله ك و ي ق ا ل ه ب باب ا ا ت لهم ر ان ل ع يكون لدينا الحج رسول الله ويقول ا ل م باب لهم ان ل ل يكون لدينا رسول ا ل ب ة و ا ل ع م ر ة من ا ل م ر ا ق ب ة ومن العمر قال المصنف رحمه الله حدثنا ابو بكر أبي أبو حدثنا بن بن أبي أبي أبن, ابن ابي ش ي ب ة ومن ابي شيبه صحب المصنف سكسبت من رواه الجماعه الى الترمذي قال حدثنا ي ح ي ابن زكريا ابن ابي زائد ة ي ح ي ا ابن زكريا ابن ابي زائد ة كم خطا ا ابن ل ق مخالفني ا احد بالكوفه شد ة ع ل ع ا م ن ابن ابي زائد ة وحديد ه ذ ا و ض على ش د ة حفظ ابن ابي زائد ة و احمد قال س ي خ و ابن م ع ي ن قال سيخر ومحمد ب ن عمر محمد بن عمر ع ل ق ا م ة ب نور كاس محمد بن عمر عرقم ابن عمر كاس المهدس ابن حسن ليثي المدني بأس. بأس قال سيلا سيلا س ق ا ل ا سيلا سيلا سيلا سيلا سيلا سيلا سيلا سيلا س ع ل ا سيلا سيلا سيلا سيلا سيلا س ي ن ا سيلا سيلا سيلا ع ة عن أ ب ي هريرة ر ض ي ا ل ل ه عنه عن أ ب ي هريرة ر ض ي ا ل ل ه عنه و س ي د ا ل م ل ث ر ي ن عن أ ب ي ا ل أ م ي ن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ع م ر ا فمن أ ع م ر ا شيئا فهو لا امرا <تصفيق> لا امرا فمن اعمرا شيئا فهو لا قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن رمح من السقط ا ا ل أ ز ب ا ت أ ب و عبد الله تجيب قالت سيم اخذ حزن واحد ولو كتب عملك ن ا ل أ ز ب ا ت ه في ا ل ط ب ق ة ا ل أ و ل ى ودال نوع من السقط ا ا ل أ ز ب ا ت ق ا ل ك ن يقول د لك ان يكون هناك مصر يقول لك ان ا ك و ن هناك مصر يقول لك ان ه ن ا ل مصر يقول لك ان ه ن ا ل مصر يقول لك ان هناك مصر يقول لك ان هناك مصر يقول لك ان هناك مصر يقول لك ان هناك مصر يقول لك ان هناك مصر يقول و ك ان هناك مصر يقول لك ان هناك مصر يقول لك ان ه ا ك مصر يقول لك ان هناك مصر يقول لك ان هناك مصر يقول لك ان هناك مصر يقول لك ان ه ن ا ت مصر يقول لك ان هناك مصر يقول لذلك أ ن ترى ت ع ل م ا ن ا ق ا ل و ع ل ا م ة ا ل م ح ب ة في الله ب أ ن ه لا يزيد بالبر ولا يقل بالجفاء و إ ن وجدت الجفوه و إ ن كنت قد أ س ا ت ا ل أ د ب أ و تعديت الحدود أ و طال يعني حدث منك التجاوز في, في أ م ر معين ما دام ا ل أ م ر لله لا يمكن أ ن ينتقص حجم ا ل أ ح و ا ل فهو لا يزيد بالبر ولا ينقص به ا ا الرابط ل لأن أصالة ل ع ط يجل في يتكلم إليه يزيد علاه الإمام مالك على المتحكم فقال العطاء فإن لا فانظر في فإنه في نوع بعث العام هنا هذا يزوج فبعث عليه ب ا ل أ ض ع ا ف المضاعفه اليس ل بن سعد رضي الله عنه و ا ل ع ج ب كل عجب ليس من الليث عجب عجب كل من ابن المبارك عندما قال والله لولا أ ر ب ع ة ما, ما تجرت بهذا المال حتى لا يتمندل ب ي ن هؤلاء كما قال س ف ي ا ن الثوري فكان ينفق على ا ل أ ر ب ع ة ابن المبارك وهذه كما قلنا م س أ ل ة النصره لدين الله ا ا ل هذا حسن ا ل ت ج ا ر ة مع الله و إ ل ا فبيت ا ل مسلمين لا بد من إ ق ا م ت ه من أ ج ل أ ل ك ن يجب ان ينشئ بان م ن ش ئ بان ينشئ بان ينشئ بان ينشئ بان ينشئ ب ا ب ن ش ه ا بان ينشئ بان ينشئ ب ا ب ن ش ه ا ب ا ل ز ه ر ي أ م ن ي ن ل م ؤ م ن ي ن في ا ل ح د ينشئ ث بان ينشئ ب ا ل ع ن ج ا ب ر ر ض ي الله ع ن ه ج ا ب ر ن ينشئ بان ينشئ ب ا ب ي ن ص ح ا ب ي وهو ا ل ذ ينشئ بان ينشئ ب ا ت ينشئ بان ينشئ بان ي ن ه ئ بان ينشئ بان ينشئ بان ا ن ش ع بان ينشئ بان ي ن ع ئ بان ينشئ بان ينشئ بانشئ بان ينشئ بانشئ بان ي ن ش أ بان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أ ع م ر رجلا عمر برضو عمر عم واضرب فمك ع م وقف الميم ساكن <تصفيق> من أ ع م ر رجلا عمر له و ل ع ق ب ه ف ق د قطع ق ع له ل و ب ه له ولعقبه فقد قطع إن في في الصحيح الرغلة قوي ا ل له هي ل ع ق ن أنا على البت نعم البت على فقط د ق ع ق و ل ه وحقه فيها فهي لمن أ ع م ر ا و ل ع ا ق ب ه قال ا ل م ص ن ف رحمه الله ح د ث ن ا ا ش ا م ب نعمر ا قال ح د ث ن ا س ف ي ا ن ا ش ا م ب نعمر ا وشيخ البخاري س ف ي ا ن ب نعينا قال ا ل إ م ا م ا ل ش ا ف ع ي لا م نعم نعم نعم نعم نعم نعم ع م ن ع ل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ا م نعم ن ا م نعم نعم نعم ن ع نعم نعم ن ع وقال عن حجر المدري, المدري, المدري؟ عن حجر المدري وقالت ع ق وقال ي ي ل ب ع ي ثقة عن زيد بن ثابت رضي, الله, بن ثابت رضي الله عنه وقالت ف ر ض ي ه ذ ان سلم اعلموا ا ل أ م ة بالفراد ئ وزيد بن ثابت رضي الله عنه هو أ ر ض ا أ ن ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ي ق ل ل ا ل ل ه ي ق ل لك ان ا ه يقول لك ان ل ل ي ق ل لك ان الله و ان ا يقول ان ا ل ل ي ق ك ا ب ا ه يقول ل ان ا ل ل يقول ان ا ل ب ي ق و ان ا ل ل يقول ل ا ه ي ق ان الله يقول لك ا ا ل ل ان الله يقول لك ل ه ي م ا الله يقول لك ن الله ي ق و ان الله يقول لك ن ل ه ي ق ا الله ق ب ل ل ن الله يقول لك ان ل ل ه يقول ل ن الله ي ق ان الله يقول ل ن الله ا ق و ل ان الله يقول ل ان الله يقول لك ن الله يقول ن الله يقول ل ا الله ي ق ن ا ه ي ق ان الله يقول ان الله يقول ل ه ا ل ل ه ب ا ب ا ل ر ق ب ة قال المصنف رحمه الله حدثنا إ س ح ا ق بن منصور ا ل إ م ا م الفقير حجاب يعقوب ثق ة كما قال المسلم ثقه م أ م و ن قال أ نسائي ث ق ة قال انبان عبد الرزاق عبد ا ا ل قال م ن انبان ل ل ق ة ا ابن جريج جريج هو عالم م ك ة لكن كان يدلس ويرسي وما رسل ي بن جريج ك ا ن ر ي ح قال عن عطاء عطاء ابن رباح ونسقات الأثبات الناس خير、الناسي. و أ ع ل م ا ل ن ا س بالمناسك رواه ا ل ج م ا ع ة قال عن حبيب ابن أ ب ي ثابت ح ب ي ب ان ابو ثابت ف ق ي ه ا ل ك و ف ة أ ب ويحقرشي ل ا قال أ ب و ح ا ت م ص د و ق ث ق ة ا ل م س ل ا عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم عن يقال من افضل ما قيل في حبيب ابن ثابت قال أ بها و ي ا ل ق ت ا ت قدمت ا ل طائف مع حبيب ابن ثابت ف ك أ ن م ا قدم عليه النبي سبحان ه ربي العظيم ن ا س ي قدرون العلماء ويعرفون قدر اولا ء الذين ي ح م ل و ن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم ع ن ابن عمر رضي الله عنهم رضي عن قال قال الله عنهم ر ص ح ا ب ي ه عنهم رضي الله عنهم رضي ا ل ه ع ن ا ل ع ب ا د ر ض ا ل أ ر ب ع ة ه م ن ا ل س ب ع ن الله ع م رضي الله عنهم ر ض الله ع ن ه رضي الله عنهم ر ض الله عنهم ر ض الله عنهم ر ض الله ع ل ه الله ع ل ه ي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي ا ل ه و ن ه م ي ا ت ه عنهم الله عنهم ي الله عنهم ي الله ع ن م ر ي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم ر ض ا ع ن م رضي ا ل ل ع ن م ر ض ا ل ل ع ن م رضي ا ل ع ن ر ا ل ع ن ا ل ل ن رضي الله ع رضي الله ع ن ي الله ع ن م ع م الله عنهم الله م عنهم عنهم عنهم عنهم عنهم عن ا ل قال ز و ي ي ن ق ابو حاتم ثقه و ث ق ة ا بن ح ب ا ن قال حدثنا ه ش ا م وشيم بن بشير وشيم بن بشير من اسقاط من أ ع ل ا م الشام لكنه كان الجالس ت ل ي س تسوي ه كما قلنا ا ل م ش ك ل ة في الشام هو م س أ ء التدليس وحول الاسناد وقال وحدثنا علي بن محمد هذا مر عنا ل ي كثيرا علي بن محمد التنافسي نعم حسن الحديث قال حدثنا ابو م ع ا و ي ة ا ب وما ع و ي ة محمد مخازم ا ل ض ر ي ر من اسقاط ا ل ا ذ ب ا ت من ازمه الاسئله وكان ي ط ر ف في غ ي ر ه لكنه كان يرى ا ل ج ا ء أ ي ض ا هفر الله له ق ا ل ح د ث ن ا دود ا دود ا ه و دود ا ب أبي ه ن د س ق ا ل أحمد ثقة ثقة ل ا ي س أ ل عن م ث ل ه قال ع ا ئ ي ص ا ل ح ث ق ة ق ا ل عن أ ب ي الزبير أ المكي ز ب ي ل وعمى ا ء و ع م ا ل ع ت ل أ و ل ى مصر صحب ا سن ا أ ر ب ع ة ق ا ل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن جابر ب ن عبد الله رضي الله عنهما ح ا ب ر ب ن ص ح ا ب ي ك م ا ق ل ن ا و هو من السبع عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره ج ا ئ ز ة لمن أ ع م ر ه ا و ا ل ر ق ب ة جائزه لمن ارقبها نعمonosмов ل و ا ل ر العمر ل العمر م من أ مأخوذة و ة من العمر, مأخوذة من العمر. كأنه أهداه وهد الهبات. من الهبات. وهب له أو أعطاه كأنه وهدية وهببى الهبات انها الهبات يعني يقول ه ذ ه لك ه ذ ه لك يعني ن ش ت ر ط او قال ه ذ ه عمرك أ و عمري يعني أ ن ه يقول هي لك عمري أ و عمرك هي لك عمري أ و عمرك و أ ص ل ا ل ر ق ب ة م ن ا ل م ر ا ق ب ة ف ك أ ن كل واحد منهم ي ر ق ب م و ت أ خ ي ه ف ك أ ن كل واحد ي ر ق ب م و ت أ خ ي ه يقول إ ن مت قبلي رجعت إ ل ي وان مت قبلك فهي لك فهذا يملك ع ن ا ل م ر ا ق ب ة يعني إ ذ ا قال رجل زيد العم ر قال أ عمرتك هذه الدار أ و جعلتها لك ع م ر ك فقبل أ خ ذ ه ا ف ه ي ل ه و ص ح ملكه تامل ه ا يمثل ن ص ر ف فيها ب ب ي ع أ و ب غ ي ر ه أ ي أ ن ه ا ك ا ل ه ب ة ف إ ذ ا ماتت و ر ا منه و هذهنا ه ا ل م س أ ل ة فيها خلافونه و ر ا منه هذه فيها خلاف ل أ ن ه يمكن أ نقول ن بل إ ذ ا ماتت ر ج ع ت ر ج ع إ ل ى صحبه ا ا وكذلك أ ي ض ا ا ل ر ق ب ه لكن هذه ا ل م س أ ل ة اختلف فيها ا ل ع ل م ا ء على قولين ب أ ن العمره و ا ل ر ق ب ة سواء قال له يعني عمره و ا ل ر ق ب ة لا حالان ي ض ا ا ل ح ا ل الاولى ان يقول الذي أعمر أن يقول, يقول هي لك ولعاقبك من بعدك فان قال, إن قال له عشان حتى نبين ا ل م س أ ل ة إ ذ ا قال له هي لك أ و لعاقبك من بعدك سواء ا ل ر ق ب ة أ و العمره فهي دخلت فيها ا ل م و ر ي وعلى قول ا ل تمتلك ملكا ج م تاما ي ي ع بأنها ت ص ر ف ي ه لصاحبه له ا كيفما شاء ولا ترد إذا قال له هي لك ترد ولعقبك أ م ا إ ذ ا ن ق و لم وقد أطلقها يعني ع ر ه ا ا على ل ل إ ط ا ق أعمرها ع ل ى ا ل ل إ ط ا ق ف إ ذ اعمرها قال أ على ا ل إ ط ل ا ق اختلف العلماء في ذلك على قولين القول ا ل أ و ل قال ذهب إ ل ي ه ذهب ا ل ش ف ع ي في الجديد و أ ي ض ا الامام أ ح م د و أ ص ح ا ب الراي من مناه ا ل ك و ف ة و إ س ح ا ق بن ر ه و ي قالوا ب أ ن ه ا تمتلك و هي له و ل عقلبي و هي له و ل عقلبي و ادلتهم على ذلك ب أ ن ه ا تمتلك و يدخل فيها ا ل م و ر ي ث عموم قول أ ب ي ه ر ي ر ة عموم قول النبي ا ل سلم في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال يعني قال لا عمره فمن ا ع م ر شيئا فيله يعني له و ل و ر ث ه و ل و ر ث ت ه و هذا صريح القول من الكلام النبي ا ل سلم قال لا عمره يعني لا تفعل لا تتعجل ف إ ن ك ان فعلت خرجت من ذ ل ك ولا ترد م ر ة ث ا ن ي ة ك أ ن ه ا ا ل ه ب ة التي إ ذ ا وهبتها لا يجوز لك الرجوع فيها قال لا عمر وهذا من باب وصيه ن له حتى لا يندم بعد ذلك و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يردها فلا ترد عليه قال لا عمر فمن أ ع م ر شيئا فهي فهو له وأيضا يقول ولعاقبه قوله أعمر في الحديث فيها الآخر رجلا فقد نمسلم له حقه عمره قطع من فهي لمن أعمره وهذا ل ع ق ب هنا جاءت مطلقة وجاءت مقيدة. جاءت مطلقة وجاءت مقيدة هنا ه جاءت وجاءت جاءت وجاءت بالقول وقد يحمل العلماء الإطلاق التخييد مطلقة مقيدة مطلقة مقيدة يحمل على وقد و الذي قاله أ ص ح ا ب القول الثاني و أ ي ض ا حديث زيد ا ل ن ث ا ب ة أ يؤكد ض ا ي ا ل إ ط ل ا ق قال عن ط و و س قال ان سلم جعل العمر للوارث وهذا أ ي ض ا على ا ل إ ط ل ا ق ويبقى المطلق على اطلاق يعني يبقى ع ن ي ي المطلق على إ ط ل ا ق حتى ياتي المقيد ا يقيد ه و أ ي ض ا في ا ل ر ق ب ة قال فيه ا ن س ا م لا ر ق ب ة فمن أ ر ق ب شيئا فهو له حياته ومماته قال و ا ل ر ق ب ة أ ن يقول هو ا ل آ خ ر مني لك أ و مني ومنك موتا فهي له وقال له حياته ومماته و أ ي ض ا قال انسان ا ل ع م ر جائزه لمن اعمرها و ا ل ر ق ب ة جائزه لمن أ ر ق ب وهذه أ ي ض ا فيها فصل الخطاب بانها على ا ل إ ط ل ا ق تكون للشخص الذي أ ع م ر ه أ و أ ر ق ب ه وذهب ج م ا ع ة من أ ه ل العلم أ ن الملك يكون تاما لها يعني لا يحصل إ ل ا إ ذ ا صرح بمن اعمرها يعني على أ ن ه ملكه التام ويدخل فيها الموريس لا يصح الملك التام ولا يستتم الملك حتى يقول أ ع م ر ت ك لك ولا عقبك أ و اعقبتك لك ولا عقبك ف إ ذ ا قال هي لك ولا عقبك من بعدك أ و لك و ل ل و ر ث ة من بعدك فهذا يكون ك م الملك ق ن يكون ا بالاتفاق تام فيها و ت ص ر ف فيها تام أ م ا إ ذ ا لم يقل ذلك و أ ط ل ق و أ ع م ر ه ا فاذا قال له أ ع م ر ت ك داري هذه عمرك ف إ ن ه ا تكون له عمره ف إ ن مات يرجع الفرق الجوهري بين القولين أ ن أ ص ح ا ب القول ا ل أ و ل يجعلون الملك الملك ل ل ر ا ق ب ة الملك للعين والقول الثاني الذي قال أن الإطلاق ان ل ل إ ط ا ق لم يقيد بقوله لك ولعقبك و أ ط ل ا ق ه ا يكون الملك هنا ملك م ن ا ف ع لا ملك العين يمتلك ا ل م ن ف ع حياته ف إ ذ ا مات ترد العين إ ل ى صاحبها هذا فرق بين, بين, بين القولين وهذا هو قول مالك وهو قول وهذا الذي قال به أ ي ض ا جابر بن عبد الله وهؤلاء استدلوا بحديث جابر بن عبد الله عن مسلم عندما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل ع م ر التي أ ج ا ز ه أو رسول ت الله صلى الله عليه وسلم أ ن يقول هي لك ولعاقبك إ ن م ا العمره ا أ ج يعني ا ل ع م ر بمفهوم أ ن ه ا الملك التامل ل م ل ك للعين هي أ ن يصرح فيها يقول لك ولعاقبك لك ولمن بعدك لك ولورثتك ف إ ن قال كذلك لك ولعاقبك فهي, فهي له ولورثتك أ م ا إ ذ ا قال هي لك ما عشت يعني أ ع م ر ه ا و أ ط ل ق ه ا فهذه ترجع له فيكون الملك هنا ملك ملك المنافع لا م لملك ل ك ل والصحيح الراجح الباب هو قول ع ي في ن هو هذا ج ملك أهل العلم وأنها م ت وهي ي تملك ع ن العين كما صرح ب ذ ك النبي صلى الله صلى ل ه وسلم س الحيث التي في ر د ا ا بأنها تملك عينا وأنها لا ترد لصاحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا لا ه عليه لأن تملك ترد وسلم عمرها صلى ثم قال فمن اعمر شيئا فهو له وحديث ابن س ا ب ت ظاهر في ذلك قال جعل العمر ل ل واما ر ث و أ اذا أ ش ك ل علينا أ ص ح ا ب القول الثاني ا ل م ل ك ي ة فقالوا الله أكبر ف أ ش ك ل و ا علينا وقالوا ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر رجلا ل عمر له ولعقبه ا فيها فيا لمن اعمر و ل ع ا ق ب ي هذا من باب فرد من أ ف ر ا د العموم لا يخصص هذا من باب فرد ا ف ر ا العموم لا يخصص يعني لو قال له هي لك ولعقبك أ و لم يقل و فهي له ولعقب ف إ ن قال هي لك ولعقبك فيها التاكيد أ ك ي ي د ف ه ا ل ت أ على ملك العين وهذا الصحيح الراجح في ذلك إذن عمر بأنه لو أعمره لو كانت على الإطلاق بأنه كانت قلنا قولين بأنها نفس من فمن من عمر أعمره على العلماء على قوليني قول جمهور أهل العلم ولعقبه عمر فمن أعمر فمن أعمر كما جمهور السلام ولورسته أهل أو له لو لو اختلف قول وقالوا لقول لا في قال ل عمر فمن هو ع م ر شيئا فهو له يعني والعاقبه و أ م ا القول بعمل أ ه ل ا ل م د ي ن ة و أ ن ه ا إ ن كانت على الاطلاق بانها ترد فهذا خ ط أ بين بل أ ك ث ر أ ه ل ا ل م د ي ن ة قالوا بالقول الأول وأنها له ولورثاته لا نزلت فانها ي ه أ نزلت م ن ز ل ة ا ل ه ب ة التي تملك فإن فإن فالاصل انه يملك العين لا المنفعه المنفع هذا الاصل الراجع الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له ولعقبي قوله ولعقبي قال فقد قطع قوله حقه الحديث الذي رجل له لمن أعمر فيها دلالة بأن أنه من فيها فيها جدا أعمر أعمر وضحة فيه فهي عمر على ل ن ح ك ا ي ة الفعل لو فعل ذلك فحكمها كحكم المطلق و أ م ا ا ل ر ق ب ة فقد اختلف العلماء فيها أ ي ض ا على قولين ان اشترط أ ن ترد بعد الموت فالشرط باطل وهي له و ل و ر ث ا ه فهما فهما فهما لذلك قالوا السلام العمر والرقبة الحكم الحكم حكم جائزة جائزة واحد سواء سواء في في في فإذا ش ت ر ر ج و ع ه ا فإن ا ل ش ر ط باطل و ي ب ق ى العقل د ع ى م ا هو ع ل ي ك أ ن ه من باب الارفاق و باب الهبات و بعض ر م ا ء قال ا ل ر ق ب ة أ ي أ ص ا ل ة غير ج ا ئ ز ة وهذا مخالف ل ص ر ي ح حديث المسلم ب أ ن ه قال في الحديث ا ل أ خ ي ر قال النبي صلى الله عليه و سلم ا ل ع م ر ج ا ئ ز ة قال و ا ل ر ق ب ة ج ا ئ ز ة لمن يرقب ة جائزة لمن أرخبها لمن و هذا صريح سيح عن النبي صلى الله عليه و سلم ف ي ا ل ع م ر و ا ل ر ق ب ة سواء في هذا الباب بأنه م ن أ ع م ا ر ه ا فقد يعني م لكه العين ومن ا ل ق ه ا ايضا فقد م لكه العين وان ا ش ت ر ت أ ن ه ا ترجع بعد الموت فشرطه ساقط باطل ينزل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ا ل ع ا ئ ش ة اشترت لهم الولا ء ثم ق ا م فقال ما ب ا ل غ ق ا م من الشروط ا ش ر و ط ا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئت شرط ومن ل ك ع ا ئ ش ة وقال إ ن م ا ا ل و ل ا ء لمن أ ع ت ق وهنا الكلام السديد في هذا الباب أ ن العمر او الرقبه سواء وهما جائزتان و أ ن ا ل ع م ر لمن عمرها له ولعاقبه ولورثته ملك ع ي ن ه ا لن م ن ف ع و ا ل ر ق ب ة أ ي ض ا له ولعاقبه ولورثته ملك عيناها ه لن منفعه وهذا قول جماهير السلف والخلف من الفقهاء والمحدثين خلافا ل ل إ م ا م مالك و إ ن ادعى أ ن عمل اهل ا ل م د ي ن ة على خلاف ذلك فهذا خ ط أ بين فكثير من اهل ا ل م د ي ن ة يحكمون ويقولون وقد نفذ ذلك في ا ل م د ي ن ة ب أ ن ا ل ع م ر ج ا ئ ز ة و أ ن ا ل ر ق ب ة ج ا ئ ز ة و أ ن ه ا لمن عمرها يمتلك ا لا ع ي ن دون ل ان يمتلك ا ل م ن ف ع ة فقط وهذا الراجح الصحيح ا ل ف و ا ئ د المصنبطة الاولى ف ئ د ة ا ل أ رد المحتمل على المحكم ا ل أ م ر الثاني هو ان ك و ن في الرد على ا ل م ل ك ي ة سامحوني كان لا بد أ ن ازيد ا ل رد على ا ل م ل ك ي ة ب أ ن ه استدل بحديث جابر أ ن وقال إ ن م ا العمله ع ج ا ز رسول الله أ ن يقول هي لك ولعقبك ا ف أ م ا إ ذ ا قال هي لك ماعش ت فانا ترجع إ ل ى صاحبها كيف الرد على هذا الحديث الذي تمسك به ا ل م ل ك ي ة اعيد م ر ة ث ا ن ي ة إ ذ ا قلنا إ ح ن ا سلمت لنا ا ل ا د ل ة وقلنا ب أ ن ه ا ل ع ق ب ة و ا ل ر ق ب ة ا ل ع م ر و ا ل ر ق ب ة هما سواء نقول استدل مالك أ ي ض ا بحديث جابر فالمسلم بأنه قال انما العمره التي أ ج ا ز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولا عقبك ف أ م ا إ ذ ا قال هي لك ما عشت فانا ترجع لصاحبه كيف الرد عليه انا لم أ ر د الابا إ ل ى ا ل آ ن أ ي ن ف ا ر س الميدان تعبوا تعبوا ل أ داعي ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى رد المحكم إلى ا ل م م ح ك ة ب ل ما يفكروا ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة من هذا ح ر م ة الرجوع في ا ل ه ب ة النصيحة قال لا عمره. أنصحكم لا للمسلمين ل أنصحكم عمره ع ت ف ولكن ا إن ف ع ت ترد م لن ل ع ي م ا ل ص ي ح ة ا هي ا ل إ ج ا ب ة الإجابة على ا ل م س ت د ل ق ج ي ل التمكين غ ف ر الله لك على التقصير جيل التمكين ق ص ي جيل ر ل ا ت أنه ه لم يتملك ولكن مجرد منتفع مستأجر جزاك ا ل ه خيرا ر م ش ة جيدة ل ك ا ل إ ج ا ب ة خلاف ذلك ممتاز ممتاز ايش قلت و صاحب يقول لك أ ن ت لما اجدك خ ا ي ف م ت ر ا ج ع و ق ن ت خلاص ش و ف ما يبقى, يبقى ج ب ت ه خ ط أ ه ل ا ص ل ا و لجابر رد عليه ان هذا قول جابر أ ص ل ا هذا قول جابر م ش ت ه د يجتهد كما يجتهد قول الصاحب لا ي خ ا ل قول النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان ا ل آ ن هذا ا ج ت ه د من من, من؟ ا ج ت ه د من جابر ب ف ه م ي يقول إ ن م ا ا ل ع م ر ا ء والرقبه التي أ ج ا ز النبي أ ك ا د هذا اجتهد منه ل أ ن نص حديث ثابت زيد ا ا بن ثابت أ ن ه ا على ا ل إ ط ل ا ق نص حديث ابن عمر أ ن ه ا على ا ل إ ط ل ا ق فيكون هذا من باب اجتهاد جابر واجتهاد جابر لا يقف أ م ا م النص ا ل ص ر ي ح عن ان يسلم إ ذ ا جاءنا الله فبطلناه المعقد لذلك الدكتور تامر أ ي ض ا قال نفس ا ل إ ج ا ب ة قولي جابر محتمل ا ل حديث محكم الله أ ك ب ر طيب نحن ننسين من الفوائد يعني لو في عندكم أ ي أي... اي سؤال فنحن تحت ا ل أ م ر كمال عالكماء وقال للمسلم لا صوت م ا و د ه ولا ل و دوال ملايات ك م ل ا ي و ت على الكماء ل ا قال لو على يالدياموني ل ا ط ر صوتي فاكسرو ل ا و م و ء ل م ن ل م ي ذ ك ر ا س م ا ل ل ه ع ل ي ه ه ذ ا على ا ل ك م ا ل ل أ ن ه قال ا ل ى ت ع ل ى ي ا أيها ا ل ى ي ع ا ل ى إ ذ ا ل م تعالى ت ع ا غ س ر ع ا ل ه ك م و ل ى تعالى تعالى تعالى ت ع ا ل ن ب ي ا ل ى تعالى تعالى ت و ا ل ى تعالى تعالى تعالى ت ع ا أمرك ا ل ل ى ت ع ا ل د ي س أ ل ى تعالى قلنا أ ن ه ا ل أ ك م ل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم هو ا ل أ ك م ل أ و قال بسم الله هذا على ا ل أ ص ل نعم أ خ ش ى ق و ل أ خ ط ا ن ا دون ندري نعم اعتقد في سؤالنا بابي الوليد انتهت الاسئله ة ا ت ت نعم بهذا نكون قد انتهينا من المجلس اليوم ن س ا ل الله ان ينفع بكم و أ ن ي ت ق ب ل منكم ويشكر أ ن لكم ويثبت أ ن الحق ويسدد ويسد... أ ن لسانكم ويجعل أ ن ا ل حق في قلوبكم على أ ل س ن ت ك م ويجعلنا أ ن ممن يتعلم يتعبد و ن ش ك ر ك بين الناس ويجعل أ ن مسعينا جميعا في مرضي ويجمع بناء ولكم في جنات و ن ه ر في مقعد ستخن عند مليك مقتدر جزاكم الله خ ي ر ر ا ك ل ل ه ر ا و م ك ا الله لكم سبحانك اللهم ربنا ب ح م د ك أ ش ه د أن ل الله ل ت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته